سبب شيء داخل مزيونه، ما هو؟ ترى معه صحيح ال مصور لنا مش من ميزوشة كثرياك هاي صحيح الناس اللي يفونا راح يمون الشوارق بلاسنا عيشة فوق عيشة مسكينة الله وعن ميمسكين مسكين حات الله يقوي يساعده فاطمه راشه سبحان الله